وَأَثَرُوا النَّجِوى الَّذينَ غَلَموا هَلْ هَذَا إلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَعَتُنَّ السِّحْرَ وَأَن تُمْتَبَصِرُونَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ الْقَوْلِ فِي السَّمَايِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْقَالُوا أَضْغَاطُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْهُ وَشَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ فَيَأْتِنَا بآيةٍ كَمَا أُصِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنتَ قَبْلَهُمْ مِن قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِضُونَ وَمَا أُصِلْنَا قَبْلَكَ إلَّا رِجَالًا نُشِي إلَيْهِمْ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 كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فيثن تو وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلها زوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون صلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعذ إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروهن لا يكفون عوجههم النار ولا عوج ظهورهم ولا هم يصرون. النار ولا ظهورهم ولا هم بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ اسْتَهْزَأُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ قُلْ مَنْ لَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهُمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَتَّطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بل ما تعلمها أولئك وأبائهم حتى طال عليهم العمر أ فلا يرون أن نصف الأرض ناقصها من أطرافها أ فهم غاضبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مثتهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع النواذين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا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 قالوا وجدنا آباء ما لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا أَمْ أم أنت من قال بربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وَتَأْلَاهُ لَأَكِيدًا أَصْلَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَّارًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتو به على أعين باتل عليهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يوققون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينفقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قف لكم ولما تعبدون من دون الله أَفَلَا تَعْقِلُونَ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعين قلنا يا نار كوني وَسَلَامًا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي بارتنا فيها للعالمين وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَاتًا وَكُلًا جَعَلْنَا قَادِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ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 ولوط آتيناه شُكْمَ وعِلْمَ ونَجِيناهُ مِنَ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَرُ خَبَائِثٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمٌ سَوِينَ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأيُّ بَأْسٍ إِذَا رَبُّهُ أَمَّنَ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلك في كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا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 إذن هذه أمتكم أمّة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بل نهم كل إلى النار رجعون فمَن يعمل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِفَعِيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبٌ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجود ومأجود وهم من كل حدد ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبطار الذين كفروا يا ويلنا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 وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يتمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يتمعون حسيثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطل السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين وَنَقَدَ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِيهَا دَارَ بَلَغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ